وقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يوثون وسواء عليهم ان أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أقصيناه في إِمَامٍ مبين وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءها المرسلون إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثنين فَكَذَّبُوهُمَا فعززنا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مرسلون قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا وَقَمَائَنٌ شَيْءٌ من انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا اننا تطيرنا بكم لهل لم تنسوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم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 أتخذوا من دوني آلية إن يردني الرقمان بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليس قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد بيأتيهم من رسول إلا كانوا به ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فلنوا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناد وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت ويدهن أفلا يشكون سبحان الذي خلق الأزواد كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النار فَإِذَا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وَا يَتُومُ أَنَّ خَمَّلَ ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْقُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ من مِثْلَهُ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِنْ أَقِينَا لَهُمْ تَقُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ نُطْعِمَ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضلال مبين.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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكرون لهم فيها فاكرية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبوا الشيطان انه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وأن ولقد أضل جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جأنم التي كنتم توعدون الصلوحة اليوم بما كنتم تكرون اليوم نفتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاسبخوا الصراط فأما يغترون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فنستطيعوا ولا يرجعون ومن نعمروا ننكسوا في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أما طلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا ماركون وادلل لنا لهم فمن راكظم ومن ياكلون ولهم فيه منافع ومشارب افلا يشكرون واتقوا من دون الله آلهه تلعن لهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند فلا يخضن أعلم ما ينكرون وما يعلمون أَوَلَمْ يَرَ الإنسان أما قلقناه من نطفة فإذا هو قصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توطدون اوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كنت